119. فيها كتب قيمة 110. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما يا عبد الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويعطي الزكاه وذلك دين القيم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 صالحات اولائك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحت